Hors! سوف يتصلن ان في الموت الحمد لله No. <laughs> قاموا مرنوا بينهم بالي لا يسكن ولا يكين وجوه يوم الدين ناعما لسعها راقيا مَنْ مَرْقُومًا وَهَذَاكَ مَصْفُوفَةُ الْأُمَمِ وَجَرَّبَ يَوْمَئِذٍ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الدِّینِ كَيْفَ خرطت وإلى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ